Bismilehirahman i Rahim. Idejże a kalmune firuna poduneshadu in a kalorosu nuru. Waluahuyalemu in a kalorosu nuru. Waluahuyashadu in a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 وَإِذَا رَأيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُ تَسْمَع لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَهُ يَحْسِبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَحَذَرْهُمْ a anna juffekun, wa i da ile le hum, tahala ujesta, firla وَهُمْ مستكبرون